وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ فَمَنْ يُقَاسِطُ نَفْسَهُ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّ وَإِن لَّوْسَ تَقَامُوا عَلَى سينان وفي ومن يغرب عن ذكرى ربه يسلك عذابًا صعا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كأحدا Qul inma adعu rabbi ولا usiriku bih ahadan Qul inma adعu rabbi un in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 فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أذري إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليقلم